بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمين وَنَجَّعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأُوْحَىٰنَ عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطوا آل فرعون ليكون له معدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قروة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت فيه عن جنبه وهم لا يشعرون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 حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلو شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة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 قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الوفور الرحيم قال رب بما فَلَن أَكُونَ ظَهِيرا لِلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا النَّذِ اسْتُنْصِرُوا بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد وجاء رجل من أقص المدينة يسعى، قال يا موسى، قال يا موسى، إن الملأ يأتون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خاتم. قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن سواء ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الريعاء وأبونا شيخ كبير فسقى ثم تولى إلى الظل فقال رب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 لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم فلما أتاها شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا, موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء منك جناحك من الرهب واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون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 إله غيري فأوقد لي آمانا على الطين فجعل لي صرحا لعلني أطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أن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 وأتبعناهم فِيهَا هذه الدنيا وَيَوْمَ ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى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 نذير من قبلك لتُذِّر قوم ما أتاهن من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولو لا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا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 قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم فعلم أنه ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتينهم الكتاب من قبله به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إن كنا قبله مسلمين أولئك يأتون أجرهم مرتين بما صبروا أولئك يأتون أجرهم مرتين بِمَا صبروا ويترعون بالحسنات السيئة ومن ما رزقناهم ينفقون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 وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو نمكن لهم حرما من آمن يجبا إليه فمرت كل شيء رزقا من لنا رزقا من لدنا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 متاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة ثم ما هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء فَرَأَيْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْقُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَيْنَا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 أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، لتسكنوا فيه، ولتبتوا من فضله، ولعلكم تشكون. ويوم قولوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون تَرَوْنَ كَلَّا مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتُنْؤُ بِالْعُصْبَةِ لِلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَبَتِّغْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا وعلى علم عندي أ ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبلي من القرون من هو, أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذن وخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير من آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون، فقسفنا به وبدار الأرض، فما كان له من فئة ينصونه، فما كان له من فئة ينصونه فما كان له من وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَوْمَكَنَوَ بِالأَمْسِ قُلُونَ يَقُولُونَ رَوِيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُقُ رِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمْنَ الله عَلَيْنَا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 فسنت فله خير منها ومن جاب السيئات فلا يجزى الذين يعملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن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 ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو وكل شيء هالق إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون